مِن بَاقِيَة وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُكْتَفِكَاتُ إِلْخَاطِهِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا قَضَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لنبع لها لكم تذكروها وتعيها أذنوا واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة فيوم إذ وقعت الواقع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 فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُونُ هَا أُمُّ قُرَأُوا كِتَابِيَةٌ إِنِّي ضَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةٌ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٌ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ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 يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا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 Walau bercakap kahil, kini lama teringatkan, tazin dari Rabb alamin. Walau tahu ulang alena bagaikan awalin, tak ada kita daripada kanan, kemudian kita